بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليؤثرنك الله وما تقدم من ذا ذلك ربنا تقبل ويتم من نعمه عليك ويهديك صراطا مستقيما يا قره الله نصر الناجين والذين انزل السكينه تهود المؤمنين يزدادون ايمانا ما اله الا الله ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما لِيَوْمَئِذٍ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضَالِّينَ مِنَ اللَّهِ غَنَّسُوا عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ يَوْمَ التَّنَوِّي وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذَّبَهُمْ جَهَنَّمَ وَمَا وَسَاكُمْ إِلَّا أَسْمَارًا وَلِلَّهِ يَخْضَعُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا تيمنا او فلناك شاهدا ومبشرا والذي اذن لتومن بالله رسوله وتعظروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصننا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 سَيَقُولُهُمُ الْمُقَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْ سَلَائِمُ أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَمَا إِنْ تَوَلَّوْا أَيُّهُمْ يُضِلُّ قَوْمَهُ إِلَّا مَنْ ضَلَّ سَوَاءَ الْقَوْمِ وَمَا أَنَا عَلَى ضَلَالَتِهِمْ مِنْ حَافِظٍ إِنْ أَرَادَ, بكم ضررا أو أراد بكم نفعا. اللَّهُ بِهِمْ سُوءًا فَلَنْ تَجِدَ لَهُ مِنْ دَفْعٍ وَإِنْ أَرَادَ بِهِمْ خَيْرًا يُؤْتِهِمْ مِنْهُ كَثِيرًا كَفَاءً لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُنذِرَ مَن أذْنَبَ وَذَكِّرَ ذَا نَفْسٍ فِي قُلُوبِكُمْ وَذِكْرَى لِلرَّانِكَ فِي قُلُوبِكُمْ رَضِمًاكُمْ وَمَسَّوْهُ وَقَانَطَ قَوْمًا ضُرًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ فَإِنَّهُ سَرِيعٌ بِذَلِكَ كَافِرِينَ نفعِ الرَّحْمَنِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي مَن يَشَاءُ وَيُمِيتُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فيقول المطلفون إذا خلقتم إلى مغامل تأخذوها ذرونا نستبعكم تريدون أن يبدلوا كلام الله قل كل أن تتبعونا كذلك قال الله منه قبل فسيقولون بل تحسدوننا لَن كَانَ لَن يَسْقَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا ۗ قُل لِّلْمُصَلَّيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ عَلِيمٍ بَشِيَّعٍ شَدِيدَاتِ ۚ تُقَاتِلُونَهُمْ أَم تُسْلِمُونَ فَإِن تَفْعَلُوا يُكْفِرُ اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَيْأَس عَلَى اللَّهِ الْحَاسِدُونَ وَلَا عَلَى الْأَحْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وَالظَّالِمُونَ لَكَبِيرَةٌ حُضُورُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَانظُرُوا لِلظَّالِمِ كَيْفَ كَانَ تَأْخُرُ لَهَا فَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ وَكَفَى بِهِ يَوْمَئِذٍ نَصِيرًا لِتُصِرَّ آيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَرَوْضٌ لَهُمْ تَظِلُّ عَلَيْهَا قِطَاعٌ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَغَنَّى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ أَبْدَى رَسُولٌ مَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببضل بكة من بعد أن أغفركم عليهم فكان الله بما تعملون بصيرا قلوا الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والحدي معكوفا أن يبلغ محلة وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَوْرَةٌ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَوْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُؤَخِّرَ اللَّهُ لَهُمْ رَحْمَتَهُ مَن يَشَاءُ لَوْ تَدَجَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَاءَ الرَّءِيلُ كَثِيرٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى فالزلهم كلمه التقوا وكانوا حقا بها واهله فكان الله كل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا للحق لتدقلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافرون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 فَالَّذِينَ مَعَهُ وَشَدُّوا عَلَى الْقُبَرِ حَمَاهُمْ غَيْرُهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَدْعُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ رَبِّهِمْ إِنَّهُ مَن يُسيء يُجْزِهِ إله في وجودهم من أثر السجود ذلك مثلهم في الثوران ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شبأه فآتاه فاستغلر فاستوى على شوقه فاستوى على شوقه تُنيرُ وَأَجْلَى لِلنَّاسِ رَأَى عَلَى أُمورِ عُقُولِ الْخُسَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ نُورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا